يا فتح انت دايما من منصوبه يا فتح صوتك في السماهوره يا فتح انت دايما من منصوبه يا فتح صوتك في السماهوره مبرك عليكي هالنصر والكل فيكي يفتخر فخرك عليك النصر والكل فيك بيفتخر يا فتح انت اللي لدينا المقصوره يا فتح انت اللي لدينا المقصوره يا الله واللسوار يا فتحيا من الاحراء ابن الجلع السوار يا فتحيا من الاحراء ابن الجلع وعلى السوار يا فتحيا من الاحراء ابن السوار يا فتحيا من انت الاوفى للجريح والمعتقل انت الاوفى للشهيد وابن البطل انت الاوفى للجريح والمعتقل انت الاوفى للشهيد ابن البطل انت الاوفى للجريح والمعتقل انت الاوفى للشهيد ابن البطل انت الاوفى للجريح والمعتقل انت الاوفى Lissähid ummii al-bottani Enti'l-faris elintasar Ya Fateh, enti'l-la-daymanmansoora Ya Fateh, Ya Sauke piss in a hurla, a bukála i annosul, oi jolli fiftehen, a bukája i Ya nasor, we høli fiftehen, ja Ya in te legan man ورجع الحق المسلوب انصري الضل مع الظالم الحق المسلوب انصري المظلوم مع الظالم الحق المسلوب انصري الضل مع الظالم الحق المسلوب انت الأعلى والبركان اللي انفجر النور اللي انتشر انت الاعلى والبركان اللي انفجر النور اللي انتشر انت الاعلى والبركان اللي انفجر النور اللي انتشر انت الاعلى والبر انفجر وانت القله وانت نور اللي انتشر انت الفارس اللي, انتصر يا فتح انت اللي دايما عليك هم نصر والكل فيك بيفتخر فخرك عليك هم نصر والكل فيك بيفتخر يا فتح انت اللي دايما المنصوره يا فتح انت اللي دايما المنصوره يا فتح انت